قال المؤلف فصل يعني فصل في المواقيت ويشمل نوعي المواقيت المكانيه والزمانيه قال وميقات اهل المدينه الحليفه او ذو الحليفه وهي التي تسمى الان ابيار ابيار علي وتبعد عن, عن المدينه تقريبا ثلاثة عشر كيلو مترا وهي عن مكة أربعمائة وعشرين كيلو مترا وهي أبعد المواقيت عن, عن مكة بل ربما إن المدني يخرج من حرم إلى اراد الاحرام يخرج من حرم إلى حرم فيحرم فليس هناك مسافة بين الميقات وحرم المدينة وهذا ميقات من هذا ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقه قال والشام والشامي ومصر والمغرب هنا على أساس المغار نعم إيش على أنه محذوب وميقات <تصفيق> أهل الشام والشامي ومصر والمغرب الجحفة الجحفة هنا بضم الزين يقال سمية جحفه لأنها جحفها السيل لأنها جحفها السيل ولما جحفها السيل أصبحت مدينة قرار غير اهله بالسكان السكان ولا يحرمون منها الناس وإنما صار الناس يحرمون بعدها من من رابغ أصبح الناس يحرمون بعد ذلك من رابغ ورابط تبعد عن مكه 180 وثمانين كيلو مترا تقريبا او 186 وسته وثمانين كيلو مترا تبعد عن مكه وهي ميقات لمن لاهل الشام واهل مصر والمغرب واهل ايضا افريقيا وغيرهم ممن جاء من طريقه قال واليمن لملا يعني وميقات اهل اليمن يلملا ويلملم هذه يقال لها السعودية وهي منحدرة من جبال السراء التي تصب على جبال تهامة وتصب على البحر الأحمر الوادي واديها يصب في البحر الأحمر وهي بالنسبة للجزيرة العربية في تقريبا الجنوب الغربي منها في الجنوب الغربي منها ويبعد عن مكة بمسابة تقريبا 120 كيلو مترا وهو مفات لأهل اليمن وثم يلملة لجبل فيها يقال له يلملة قال ونجد قرن ونجد قرن قرن يقال لها قرن المنازل وهي التي تسمى الان السيل الكبير تسمى الان السيل الكبير وهذا ميقات لاهل النجد ونجد تطلب على العراق وعلى نجد التي هي اليمامه التي تسمى اليمامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما علا فهو وهذا وهذا ميقات لاهل العراق نعم واهل شرق المملكه العربيه السعوديه كاهل الخليج وايران والهند وغيره هؤلاء كلهم طريقهم من من قرن وهي السيل الكبير وتبعد عن مكه بمسافه 78 كيلو مترا تقريبا والسيل الكبير هذا له راس نعم وله طرف فراسه الاصلي هو ما كان من جهه الهدا طريق الهدا في الطائف الذي يسمى وادي محرم واما السيل الكبير فهو طرف الوادي واما راسه فهو وادي محرم وحينئذ يكون وادي محرم من جهة الطائف أيضا ميقات نصا وليس محاذاه لماذا؟ لأنه قال قرن وقرن المناجد هو ذلك الوادي الذي رأسه من وادي محرم ويسهل السيل الكبير يكون السيل الكبير ووادي محرم كلاهما ميقات لأهل المشرك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رأس الوادي هذا الذي هو وادي محرم يبعد أيضا في مسابة 78 وسبعين قال والمشرف ذات عرق يعني وميقاد أهل المشرف وهم العراق يعني قصوصة ذات عرق. هذه مواقيت خمسة جمعها بعض في قوله عرق العراق يلملم يمني وذو الحليفة يحرم يلملم يمني وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفته إن مررت بها. وأهل نجد قرن تستبني هذه خمسة أربعة منها بالاتفاق والاجماع والإجماع أنها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره وهي الفليفة والجحفة ويلملم وقرن هذه بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها نصا وأما ذات عرق فقد اختلف أهل العلم فيها هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى عنه وذلك لما تبت أن الصحابة جاءوا إليه وقالوا إن هذين المصرين فالفتحا ويقصدون بذلك ها في المصرين البصرة والكوفة البصرة والكوفة في العراق فمن أين يحرم أهلها؟ فوقت له رضي الله تعالى عنه ذات عرق فقالوا هذا دليل على أن ذات عرق إنما وقتها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذين قالوا إن الذي وقتها هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد استدلوا بما جاء عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر وقد شك هل نسب ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذات عرض ام لا نعم عن جابر فقالوا هذا الشك من الراوي جعلنا لا نجزم بان التوقيت هذا كان من, من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك روايات اخرى جاءت عند النسائي وغيره من السنن داله على ان التوقيت كان من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان بعضها لا يخلو من ضعف لكن بعضها العلم يرى ان بعضها يقوي بعضا فجمعوا بين الامرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها لكنها لم لم يكن عليها أثر لأن, لأن الأمصار لم تفتح حينئذ فربما نسيها الصحابة أو بعض الصحابة وجاء أولئك فسألوا عمر ولم يكن ذلك قد بلغ عمر رضي الله تعالى عنه فيكون حينئذ عمر قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم ولعمر موافقات كثيرة مشهورة جمع بين بين القولين فيكون ذات عرق ميقات نصا، وقد وافق هذا النص عمر رضي الله تعالى عنه في توثيته لها. وتحديد مواقيت هذه من معجزه مُعجِّد من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأمصار لم تكن مفتوحة بداية في الوقت في الشام لم تفتح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العراق لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. والشام كان بدايه فتحها في عهد أبي بكر البدايات كانت بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهذا دليل على معجزة من معجزات صلوات الله وسلم عليه وسلم أنه حدد هذه المواقع لأجل أو إمارة إلى أن هذه الأمصار ستفتح وسيحج أهلها ستفتح وسيحج أهلها ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها كما في الصحيح وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويا لي منها ما زويا لي منها ولذلك أشار ابن عبد القوي في منظومته فقال وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد لتعيينها من قبل فتح المعددي. قال المؤلف ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل هذه المواقيت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ممن أراد الحج أو العمرة فإذن من مر على هذه المواقيت سواء كان من أهلها أو من غير أهلها وهو يريد الحج أو العمرة حينئذ يجب عليه أن يحرم من الميقات. وهنا مساله من مر بميقات من المواقيت وهو يريد الدخول الى مكه لكنه لا يريد النسخ هل يجب عليه ان يحرم بعمره او بحج او لا يجب فيه قولان منهم من قال يجب عليه وجوبا وذكروا في ذلك روايه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على من مر الميقات أن يحرم بعمرة أن يحرم بعمرة وأظن أن الحافر أشار إلى هذه الرواية وقال آخرون إنما هذا على فرض الحج يحمل على الاستحباب ولو كان امرا لكن يحمل على الاستحباب في صارف، وهذا الصارف هو قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة فأوكل مناء الإحرام إلى إلى الإرادة، وقالوا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل مكة عام الفتح عليه وعلى رأسه المغفر، يدل على أنه لم يكن لم يكن محرما، ثم إنه دخل أيضا، يعرفون عمره الجعرانه كان راجعا من من أين؟ من الحنيت كان راجعا من الحنيت وتجاوز المغت ولم يحرم، لكن بدأ له بعد ذلك أن يأخذ عمره فأخذ من أخذ من الفرعان، فهذا أيضا دليل على أنه لا يجب لكن يستحب في حقه أن يحرم أن يحرم بالعمرة قوله ويحرم من بمكة لحد منها أهل مكة من أين من قاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة في تكمله الحديث يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة وبالنسبة للمواقيد قالوا من كان دون ذلك فمن حيث وأنشى ومن كان دون ذلك من حيث وأنشى في عندنا ثلاثة أمور من كان خارج المواقيد فمن قاده هو الميقات ومن كان دون المواقيد لكنه خارج مكة فهذا ميقاته محله من حيث وأنشى مثل أهل جدة ومن كان دون المواقيد وأما أهل مكة فمن قاده فمن مكة يعني أن من كان في مكه واراد الحج او العمره فانه يحرم من بيته هذا الظاهر لكن جمهور اهل العلم فرقوا بين العمره والحج بالنسبه لاهل مكه فقالوا اهل مكه اذا أرادوا الحج فانهم يحرمون من منازلهم يحرمون من منازلهم عملا بقوله حتى اهل مكه من مكه واما ان أرادوا العمره فإنهم يخرجون إلى أدنى الحلم. يخرجون إلى أدنى الحلم. سواء كانت تنعيم أو عرفه أو سميث أو غيره. المهم خارج الأميال. ويقوم دليلنا في هذا قصة عائشة حينما ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من من التنعيم. وقالوا لو كان لو كانت العمرة يحرم لها من مكة لما أمر عائشة بأن تخرج إلى التنعيم. فالجمهور قالوا بالنسبة للمحرم من مكة يقرر إن كان للحج فيحرم من بيته وإن كان للعمرة فلا بد أن يخرج والسبب في التفريق الدليل ثم عندهم تعليل يقولون لأن الحج هو سيخرج إلى عرفة ويكون حين أنه خرج, خرج حدود الحرم إلى الحل فيكون جمع بين الحل والحرم أما المؤتمر لو أحرم من بيته فلا يكون هناك جمع بين الحل والحرم ولذلك أمرت عائشة أن تخرج إلى الى التنظيم وقال بعض اهل العلم وعلى راي البخاري رحمه الله تعالى ان اهل مكه يحرمون من مكه حتى في العمره ولهذا تبو قال ميقات اهل مكه الحج والعمره وكان ابن القيم يميل الى راي البخاري رحمه الله تعالى ورأي البخاري في هذه المساله راي قوي ويبقى حديث عائشه محط اشكال وجواب هل عائشة لأنها ليست من أهل مكة أمرت بالخروج إلى أدنى الحيل أم كما يقول بعض العلم وهو قول ضعيف إن فيه تطيبا لخاطئ عائشة رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك أنا كل حال هذا هو حاصل هذا هو حاصل المسألة هنا ضعيف